وقاط الذين ل ي أنعنت ع ه م غير ا ل و ق و ع ل ي ه م و ا ل ض ا ل ي ن آمين إن ا ل ذ ي ن ي ل و ن كتاب ا ل ل ه و أ ق ا م ا ل ص ل ا س و ا م ي ه موسوعه ا ر ز ق ن ا ه م س ر ي ل ل ع ل و ن ت ج ا ل ا و ل ي ي و ف ه م أجورهم و ي ز ي د ه من فضله إنه غفور والذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك م ن ا ل ك ت ا ب هو ا ل ح ق مصدقا لما ب ي ن إن يديه ا للعلوم ه ب ب ا د ه خ الاسلاميه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ب إ ذ ن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساء ش ا ك ه ا ا ل ح م د ل ل ه الذي أ ذ ه ب ع ن ن إن ا الحزب ر و ا ل غ ف و ر ش ك و ربحيه ا ذ ا دار ل مضمون ق اجتماعي ولا م و س ف ي ه ا ل و ن ا ب ل م ي للعلوم ر ي الاسلاميه ن اسماء ت ع ي ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط الذين موسوعه ل ي م النابلسي للعلوم ا ل ن ا حتى إ ل ا ج م ي ه أ ب وقال لهم حزنتها سلام عليكم وقال لهم خ ز ن ت ه ا سلام عليكم ط ب ت م ف د خ ل و ه ا خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا و ع د ه و أ م ر ث ن ا ا ل أ ر ض ت ب د ر من ا ل ج ن ة حيث ن م و ف ن ع م أجر ا ل ع ل م ي ن وترى ا ل م ل ا ا ئ ك ة ح ف ي ن من ح و ل ا ل ع ر ش ي س ب ح و ن يسبحون ب ح م د ربهم و ا م ي ب ي ن ه م بالحق